Sائرين Sائرين Soof tanabaka sa Airin Sائرين Sائرين S Beehrin Sого M little مولانا الحسين بالاسا نمشي على درب المعالي لا نام كل عام في ركاب الخير في عز المصاب في ثرة طف في نذكر الدام المواق نذكر الصفط الذي أعطى الهدى أحلى الشفاب سائرين سائرين في طريق الصالحين سائرين、سائرين نحو مولانا الحسين سائرين سائرين سوف نبقى سائرين سائرين، نحو مولانا الحُسين سوف نبقى سائرين, سائرين سائرين نحو مولانا الحسين نذكر السجادة من أسر العدا عاد الإمام نحو أرض الطف يمشي قاصدا أرض الحرام يزرع الخطوات في حزن وشوق للكرام إننا نمشي نواسي من أتى أرض السلام سائرين سائرين رقم كيد النصبين سائرين سائرين, سائرين سوف نبقى السائرين سوف نبقى سائرين نحو مولانا الحسين سوف سائرين, سائرين سوف نبقى سائرين سائرين هو مولانا الحسين نذكر الحوراء في شوق تنادي يا شهيد جئنا بعد الأسر في درب الردى ذاك البعيد نحمل الآلام زوارا لكم نمشي نريد نحن نمشي في ركاب العز نبكيهم نعيد سائرين سائرين نمشي في درب اليقين سائرين سائرين سوف نبقى سائرين سوف نبقى سائرين, سوف نبقى سائرين سائرين سوف نبقى سائرين سائرين, سائرين, سائرين نحو مولانا الحسين Sairi Sairi Sairi Sairi Sairi ومولانا الحسين نسحق الآلام في شوق إلى تلك الربو نذكر المظلوم صبط المصطفى نجري الدموع نلطم الصدر الذي فيه اللظة تحت الظلو نرفع الأصوات فيما القانونادي يا جموع سائرين سائرين نسحق الباقي العين سائرين سائرين سوف نبقى سائرين سوف نبقى سائرين سوف نبقى سائرين سوف نبقى سائرين سائرين, سائرين, سائرين نحو مولانا الحسين سائرين سوف نبقى السائرين سائرين. سائرين. سائرين نحو مولانا الحسين ايها المعشونه في درب الاسى هذا العلي شاهد النور الذي في وجهي نورا جلين رافقوا الضعن الذي قد جاء يشدو بالعوين رافقوا الحورة أنادوا ساقي الماء الكفيل سائرين سائرين يا منار الثائرين سائرين سائرين سوف نبقى سائرين سوف نبقى سائرين